إلى ما حرمه منه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لما اتمنهم الله عليه أو اتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها أولئك هم الوارثون أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون ابدا لا ينقطع نعيمهم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا أبى البشر آدم من طين أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة ثم خلقنا نطفة على فخلقنا العلاقة مضواة فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام, لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فألبسنا تلك العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم أيها الناس بعدما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَمَا كُنَّا بِغَافِلِينَ عَنْ خَلْقِنَا وَلَا نَاسِينَ إِيَّاهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ الْمَطَرِ بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ لَا كَثِيرًا فَيُفْسِدَ وَلَا قَلِيلًا فَلَا يَكْفِي فَجَعَلْنَاهُ يَسْتَقِرُّ فِي الْأَرْضِ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ وَالدَّوَابُّ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّذِهِبَ بِهِ فَلَا تَنْتَفِعُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والاعناب لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم وإن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم أيها الناس في الانعام الإبل البقر الغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر وتأكلون من لحومها وعليها وعلى الفلك تحملون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 اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه افلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لارسله من الملائكة ولم يرسله من البشر ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس قال رب انصرني بما كذبون قال نوح عليه السلام رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم اياي فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم إنهم مهلكون لا محاله بالغرق في ماء الطوفان فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فاذا علوت على السفينه انت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي انقذنا من القوم الكافرين فاهلكهم وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل رب انزلني من الارض انزالا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسولنا وإهلاك المكذبين بهم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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال اوامره وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون من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 ويشرب مما تشربون منه فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم أيعدكم أنكم اذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا ميتم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء أيعقل هذا؟ هيهات هيهات لما توعدون بعيد جدا ما توعدون به من اخراجكم من قبوركم احياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما باليه ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ليست الحياه الا الحياه الدنيا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 باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبه الوقت المحدد لمجيء هلاكها ولا تتأخر عنه مهما كان لها من الوسائل ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمنا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم بعثنا رسولنا متتابعين رسولا رسولا كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع العصا اليد الجراد القمل الضفادع الدم الطوفان السنون نقص الثمرات وبحجه واضحه الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بعثناهما الى فرعون والاشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لهما وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهما علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وصيرنا عيسى ابن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا فقد حملت به من غير أب وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستو صالح للاستقرار عليه فيه ماء جار متجدد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم مما يستطاب أكله واعملوا عملا صالحا موافقا للشرع إني بما تعملون من عمل عليم لا يخفى علي من أعمالكم شيء وإن هذه امتكم امه واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام وأنا ربكم لا رب لكم غيري فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فتفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا أحزابا وشيعا كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره فذرهم في غمرتهم حتى حين فاتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أنما ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقون ليس الأمر كما ظنوا إنما نعطيهم ذلك إملاءا واستدراجا لهم لكنهم لا يحسون بذلك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 والكتاب الذي نزل عليهم ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا عاقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين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 قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها مستكبرين به سامرا تهجرون تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله لأن أهله هم المتقون وتتسامرون حوله بالسيء من القول فانتم لا تقدسونه افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين افلم يتدبر هؤلاء المشركون ما انزل الله من القران ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه ام جاءهم ما لم يات اسلافهم من قبلهم فاعرضوا عنه وكذبوا به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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل يقولون هو مجنون لقد كذبوا بل جاءهم بالحق الذي لا مريت فيه أنه من عند الله ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو أجر الله الأمور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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم اللعو فيه وهو طريق الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وان الذين لا يؤمنون بالاخره وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الاسلام لمائلون الى غيرها من الطرق المعوجه الموصله الى النار ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمه واناره وطولا وقصرا أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال اباؤهم وأسلافهم في الكفر قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون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 ووعد أسلافنا من قبل بذلك ولم نر ذلك الوعد تحقق ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث لمن هذه الأرض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 السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله فقل لهم افلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟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 قل فأنا تسحرون سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ليس الأمر كما يدعون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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم كل ما غاب عن خلقه وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس لا يخفى عليه شيء من ذلك فتعالى سبحانه أن يكون له شريك قل رب إما تريني ما يوعدون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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَى أَن نَجْعَلَكَ تُشَاهِدُ وَتَرَى مَا نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَقَادِرُونَ لَا نَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 رب اعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ بك ربي ان يحضروني في شيء من اموري حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون حتى اذا جاء احد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به، قال ندما على ما فات من عمره، وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا، لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها،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 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِمَا يَنَالُونَهُ مِنْ مَطْلُوبِهِمْ وَمَا يُجَنَّبُونَ مِنْ مَرْهُوبِهِمْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ لِرَجْحَانِ سَيِّئَاتِهِ عَلَى حَسَنَاتِهِ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فَإِنَّا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال الله أسكنوا أذلاء مهانين في النار ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وإني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فيجيبون بقولهم مكثنا يوما أو جزءا من يوم فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون قال ما مكثتم في الدنيا الا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعه لو انكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء الذي هو حق ووعده حق وقوله حق لا معبود بحق غيره رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات وَمَنْ كَانَ رَبًّا لِأَعْظَمِ الْمَخْلُقَاتِ فَهُوَ رَبُّهَا كُلُّهَا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته